الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقبل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله والله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأمر جري سيم لجور فعل بريتيلا أمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة ويعرف بدلالته على الطلب فعل امر بو... أي ناسين وك يدل على الطلب يعني ويعرف بدلالته على الطلب لسرب نساء ويعرف بصيغته يا بدلالته خشيه ولام بويله تكنشه جاري وها لا ميغشه تصر فعل امر لا ميغشه تصر فعل مضارع فيه الطلب بزاي وفعله امر نا ولا مي امره تصر فعل مضارع فعلك من ما بسحر خي بالصيغه كي بنياد نلاب داتا اشرا بدرس كراي بوشي بو امر وقو اضرب بوشيها ويعرف بدلالته على الطلب بوشيواء بدلاله طلب الشتاب وقبوله يا المخاطبه نحو قومي وضربي اسقومي وضربي دلالي تياء لطلب تياء ويا مخاطبه شورد ومنه هاتيت وتعالى خلافها لسرحاتي بكسره وتعالى بفتحه بالان او الراجحه هدوك له هدوك أم فعلة فعل أمر وإسم فعل وهاتي وتعالى على الصح بويا بما أتوانين أمر جلّ ماضي لمضارع جاكي نوا شنك هيدش لنا لمضارع ونا لا لا لا لا مضارع نلا ماضي أمشتان ينتيانية أجر فعل مضارع ياع مخاطبهاش يتابع بلان دلالي على طلباتها نية <تصفيق> كألي على الأصحى شيء يعني هاتي هاتي بكسر بن منا هاتي أجربو شوى هات هاتي أو كاتعلين فعل أمر مبني على حذف حرف العلة يعني هاتي خي هاتي لا أصلا هاتي أما أجر إسناد كذا أيضا مائر وكوافحاء خمسه مثلا هاتيا هاتيا هاتو بوشوا او كاتا وكو افعالي خمسه اعرابي اكيد ولين فعل امر مبني على حذف النون كام وفعل امر تعامل مع لقى اللاكد او كات اجل جمله بينيمن مع ملي افعالي خمسه لقى اللاكد مثلا قل هاتو هاتو قل هاتو برهانكم ولين هاتو فعل امر مبني على حذف النون وكو افعال خمسه او كما ملي لقى اللاكد اما تعالى لها مو كانت تبدا هاتي بكسره الا اجل اسناد ما كتب ولاي واوي جماعه او كانت هاتي كسر هنا منبه بضمه بهاته اما لها مو حافظه كانت تبدا مثلا هاتينا يعني هاتي هاتيا هاتي بكسر ب ب ايج شد او كسره الا اجل اسناد كرا لاي واوي جماعه او كانت الها تو تعالى بفتح لهم مو كاتب دافت حيا تعال لا اقر بوشي و هات تعال لايا اقر نالي تعالو نالي نال تعالي اقر لا شعري جاهات بيت اوقعي دافئه لكنه ينظر يعني هميشا لا تعال مفتوحه ابدا والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل حرف علامي حرف علامه عديم يعني علامي كتيبة مني بخينا سر حرف وكحريلا من حعرشي والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علام علامه بارك تأني تعلمه لو شبيث شبي علامة والحرف ما ليس له علامة اقس على قول تكون علامه فعلا نقت وشق سي او بكوي بي تعلمه بلامن لك يخشده بو والحرف ما لا يصلح يعني علامة الحرف علامة عدمية ما لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل فعلي كهل وفي ولم اسهل وفي ولم امانه يعني علامات اسم وعلامات فعل ناشنصري اي شيء كعلامات ناشنصري بما اسم فعل حرف بأي مناسان فاشا سر اعراب بناء <تصفيق> اعراب بناء لا اول درسكي بيش بيش بوثمان اويا اعراب نحو بديتالة علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم اعرابا وبناء يا من حيث الاعراب والبناء وزياد كشتك ما وزيد كد ومواضيع الكلمات يا مواضيعها في التركيب كابو كشتي جداً لعلم النحو إعرابو بناء إعرابو بناء شيا كلمة إعراب كلمة بناء كوتاعي وشجور راء أو معربة كوتاعي وشنا جور راء يعني لجاتي لجاتي معرب مبني يا إعرابو بناء ثابت ومتغير بناء يعني معربي يعني ثابت، معرب يعني متغير، مبني يعني ثابت، كتغير وشيء كجورافي وتشي متغير، نجورافي وترى يا ثابت يا مبني، دو كلمان كاتي خوي علماء لسرد مي خوينا لجاتي كي زور أو كي استسماني إمام زور كعب وتواء اللهين متغير وثابت، أبا مكنا معرب ومبني، كابو كتائي وشكان شبكش تي أغوري كومالي عوامل هيا كومالي أسباب هيا يعني أغوري أو غوراندنانا كولا كتائي وشكان دا دبيوتر اعراب بويا علي الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا أو تقديرا تغيير يعني غوراندن نك غوران تغير تغيير جوراندن غوراندين كوتاي وشكان لاختلاف العوامل يعني باختلاف يعني لامك بمعنى الباء يعني بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقدير مثلا يا استاذ تماشي من هناك جاء محمد محمد كوتايكيشا مرفوع فاعل مرفوع جاء محمد رايت محمد رايت بمررت مح... بمحمد تمشى قره قراء. ام قورانا اعرابنا بله عندك قالين الاعراب تغير شوكي اعرابك اخوي اويك قوري والله عندك شلون اعرابنا قوران دني كوتاي وشكان ما عليه تغيير بدويا قوراندني كوتاي وشكان بشي بهوي عمل كان واستجاء لبري فعل لازم محمد فاعل تو برى رايتو لبري متعديا فاعل كشيء ومفعول به محمدا نجئ للرفع وبوشي بوش بنصب رايت محمد عمل يكن وكاريك كوتاي وش محمدي غوري بوشي بوش نصب مررت بمحمد لبري بحرف جر محمدي بوشي مجرور كابو اعراب بريتيال لا قرآن دني كوتاي وشكا آية كوتاي وشكا غوران جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد حرفكاني غوران نعم عند علماء أرى تغيير اواخر الكلم نابه تغيير أحوال اواخر الكلم باري حرفك بقره بلان وانيا لابدو هندي جار أفعال خمسا نونكي حاسف بيانا حاسف بي حرف علا حاسف بيانا حاسف بي بوية دسكاري نكرية بوششيو جاء أواخر بمعنى حالي أواخر بي هالخوي خودي أواخر بي هالي كيقلوانا بي إن شاء الله درسته يعني من باب المسامحة لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا وتقديرا تقديرا جاري واها أو قران كاريا لكوتايدا در أكبه أستأجتهما <تصفيق> جاء محمد رأيت محمد مررت بمحمد لزمان داد إعرابك رفع نصب جرك ذلك وتو ينّا ذلك جاء هؤلاء مررت بهؤلاء بهؤلاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء للصورة ده الصور الداهم، بلام ناش قرن أو مبني، هو أنا مبني. بلام أجر شتيم أنا حبي، موسى رأيت موسى مررت بموسى. أجر استألفك النبوية او كاتا رفع نصب زر لسر مسددكوا. كوابو أجر شتيخوي بنياد نلابي في الصورة أو مبني. دواني زر جال ميش تندروس بيه. بوتي رجاء موسى رأيت موسى مررت بموسى. نالين مبني بوتي جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت به هؤلاء المبنية فرق كان أويا أو لصورة دا مبنية وحركي خوشي هيا كوابو بناء أويا حركي در كوتبية در كوتبية تمن غالبا عند جارة مقالفة لصورة دا هاتبية برام لموسى ده سيركينية جاء موسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمّة المقدّرة إعراب تشيل لفظ بادر كوي يان تدريج نكوي ولان هي هيا وشكانا وشكهانا قرانيك هيا أقدر كوت بيوتر أو لفظاً أقدر نكوت بيوتر تقديراً زانين جوركان كان إعراب بريتيالك إعرابي لفظي وإعرابي تقديري جوري السيء مش ماني أهل إستوى بيزاناً إعرابي محلي إعرابي محلي إعرابي اعرابي بس يبشروا اويك للفضه الاكرين اويك تقدير اكرين لسر اخر حرف في كلمك جالي واشياء <تصفيق> شويني كلمك شويني رفع شويني نصب، شويني جزمة شويني جره مثلا ألين في محل في محل او, أو كاتا اعرابك فيو تيشي اعرابي محلي وأقسامه أربعة أقسامي إعراب شوارن. رفع ونصب وخفض وجزم حصري كدوة يعني أويك أويك أوجه لكان يعني قرانا كان رفع نصب وخفض وجزم وإعراب يجلس تشنايا لسر حرف نهاية إما سيهو شماني تعم ما أم الله همون نحوه لقل سيهو شاك اسمه فعله حرف لعراب دا حرف باسي كنا منه ايمانه هو بس تنهى اسمه وفعل اسم رفع هي ونصب هي وخفض هي جزمينيا اما فعل رفع هي ونصب هي جزم هي خفضينيا كل فعل مجرور نائب فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفضه فيها والبناء لزوم أو آخر الكلمة حركة أو سكون بناء أوية كوتاي وشكاء بارق لباركان والأقريد جاءت حركه حركة بي سكون بي جي ضم بي يعني فتح بي يعني بيه سكون بي بويا <تصفيق> لا إصطلاح دا علمائي نحو تيانا البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا لغير عامل لغير عامل أجر عامل هاد أو إعرابه برام لبر أو نيكة عامل أجواي كده وا بحر خوي وا بنياد نداوا وا هاتوا أجر يك ويك ويك ويك ويك ويك ويك ويك ويك لو حركاني ورجل شى ضمة شفت هش كسرش سكون لفظا أو تقديرا لكن لفظا زانما زانيما جاء هؤلاء مبني على الكسر بون منا اين زيد اين مبني على الفتح كم مبني على السكون حيث مبني على الضم انا مبني على الضم معروف بس كوا اولاف ظني شنشك ظم كذلك كوا كلمه بينينين مبني ب مثلا على الضم مبني ب على الضم والتقدير نجبر مثلا يا موسى يا موسى يا حرف نداء يعنى بلغ مناديك بو علمنه مناديك أجر بو يبنى على الضم في محل نصب أستا مبنيش لسر الضم بل ضمة كش درنا علي موسى منادى مبني على الضم المقدر في محل نصب بلعا في محل نصب يعني منادى بويا كوابو أكرئ أكرئ يعني شي حركاته علاماتي بناء الشيبئ تقديري بئئ يعني ياسيبويه ياسيبويه بانق يقي <تصفيق> يا ياسيبويه حرشا سيبويه حركيه كيشي بيويه كبالان مبنيه لسر ضمان بلان لديك ميانا تعذر بدرنكوت لبر ألفك لدي اشتغال المحل يعني شواني حرفك كدر مبني على الضم درنا كوي لبر او غريكه لكوتايب وشكدا هاتوا والاسم ضربان. اسم بيت دوب الشواء والاسم ضربان والفعل ضربان باش يعني اسم بيت دوب الشواء والفعل جا بيت الشواء إما لا بناء يعني لا عفوا أفواً دلاسي شيئكين بس اسم فعل حرف كلها مبني قالوا والاسم ضربان معرب يعني متغير الآخر كوتايكي دقورة وهو الأصل أصل لا أسماء دا إعراب أصل لا أسماء أسماء معرب وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه إما لفظا كزيد وعمر وإما تقدير نحو موسى والفتاة أما يسمى موسى وفتاة والفتاة معرب كوتا كانش قراوة لا كوتون ومبني وهو الفرع أما مبني تسمى مبني فرع أصلا أسماء ذا إعرابة وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات يعني كالضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات أمانة اسahi شيء عن الأسر نعلنش، شون كأمانة، أجا الأسر ينبرين هذي، يشكان كمالا، جو ريشان هيا، كمالا حكام كويان هيا، بوي الأسرة عن جران نبي لا، هذي كلاشون يخويا، بس كده إن شاء الله، فمنه ما يبنى على السكون، اسمه ما عن هيا، مبنية الأسر السكون، تما شكّم، دنيا دنيا هيا كم هروع؟ ده إيش؟ جوران كاين هيا ومنه ما يبنى على الفتح كأين ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي كأمسي بلان أمسي خلاف في تياهي خلاف في تياهي عندي قالين مبنين يلزركسث عندي قالين ممنوع من الصرف عندي قالين معروضة وين نموني أمسينه هنا يا باش تربو بلان كم أمسي مبستة كم أمسي أوه او او خلاف الاسلم امسي دور امسي دور او كته مبني على الشيء مبني على الكسر ومنه ما يبنى على الضم ك حيث يبنى على الضم ك حيث مبني على الضم والاصل في المبني ان يبنى على السكون ان اصل المبنيش د سكولا ان ك حركه حرتوزي هي فالرسمي شيء بسكون هذا يكجار ثابته وانيا لو حيثيته الأصل فيه المبنية أن يبنى على السكون والفعل ضربان فعلش دوجرة مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع فعلش دوبشة فعل ما مبنيه مبنية أماش أصل لافعال لا شيء مبنية فعلي ماضي مبنية فعلي أمر مبنية للاي أهل بصرة أوش صحيح وراجع وفعلي مضارعي لشنشوني مبني ما باقي فعلي مضارعش معرب ومعرب وهو الفرع والمبني نوعان فعلي كمبني بيد وجور أحدها الفعل الماضي وبناؤه على الفتح يعني أصل لا فعل دا فعل ماضي أو مبني بلا الفتح بلا أجر تشفيه ولكا وبنائه على الفتح إلذ اتصل به واو الجماعة فيضم نحو ضرب أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا أجبت نوصل أصل أجرميا كا لأجرميا على مبني على الفتح دائما أو اهل بس كفوا أهل كوفة كتب لا كتب مبني على الفتح كتبوا يشر مبني على الفتح مبني على الفتح كتب دياله أي كتبوا فعل ماضي مبني على الفتح منع من ظهوره اشتغال المحلي بحركة المناسبه كوا كظمي في بستان اما كتبت الله <كتبت> الفعل الماضي مبني على الفتح منع من ظهوره توالي كراهة كراهه توالي اربع متحركات في الكلمه الواحده يا فيما كالكلمه الواحده بونو منا اقر نيكي نسكن بثشي كتبت خرج الخضر سبي <تصفيق> كتبه يعني تشور متحرك لا يجوش يا عرب ما كرهي ذني بويا كفه واعرابيا الان اوا أو حر بويا دائما مبني على الفتح بلام تقدير يك لشون يقدر لبر كراهي توالم متحركه لشون يقدر لبر تشي لبر, لبر مناسبه بلا مهلي بصرنا ما ما لين دقل واقعه كذا كتب مبني على الفتح كتب مبني على الضم لاتصاله بواب الجماعه كتبت مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل يعني لبر ضمير رفع أو اتصل به ضمير رفع متحرك <تصفيق> فيسكن نحو ضربت وضربنا ضربت أبيني مبني على السكون وضربنا مبني على السكون والثاني دوم شد فعل أمر كمبنية فعل الأمري وبنائه على السكون فعل أمر مبني على سكون أصل اضرب وضربنا اضرب وضربنا مبنية على السكون وضربنا مبني على السكون لبر اتصالي نون إلا إذا اتصل به ضمير تثنيه أما ضمير تثني في أولك يان ضمير جمع مذكر في أولك يان ضمير مؤنثين مخاطبة أمانا دبر أفعال خمسة بمعنى دل سبع فعلى حذف النون نحو اضرباه لا على شيء فعل أمر مبني على حذف النون فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال خمسة واضربوه واضربي لما ناهم ويش نونك حذف بوع وإلا المعتلة وهروها معتلش معتل أو يكوى كتا يكي فعلى حذف فعلى حذف حرف العلة نحو يخ يخشى وغزو وارمي بكسر وارمي وغزو بضماء واخشى بفتحف لبرشي لبرفعلي أمر أصلا لفعل مضارع دلوسك ليوكو علم الصرف لذا اخشى لك دلوسك لاوه تخشى اخزو لقل تخزو دلوسك لاوه ارمي لقل ترمي ارمي حرف مضارع كان لا را و همزه ي كان را و الا كلاش و بوتا اخشى والذو ورمي بوين دليب اهل بصرى سيب بصرى امانه فعل امر مبنيه نالين مجزومه قاعده اقلي لا بننس علامات فعل امر بزاني ابي علامات مضارع بزاني فعلي مضارع بشي جزم به فعلي أمر به مبنيع به فعل أمر, أمر دابن سيبنى فعل الامر على ما يجزم به مضارعه يبنى فعل الامر يبنى فعل المضارع شون؟ يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. فعل الأمر يبنى يا يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. اسأ أقربين بون منع يكتبوا لم بخير سري على إيشي لم يكتب. أقرب فعليكي أمر لا يكتب يكتبوا دروس كين يكتبوا على إيشي أكتب. سيرك لما الزم ده أرسف على مجلس يسكنبو على مي أمر يشجع أرسكون. يكتبونه يكتبونه لم بخير سري على إيشي لم يكتبوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون يكتبون أمر كذا ذكرسك يكتبون بون منا دع يدعو يدعو بواو لم بخسرى لم يدعو أقربائي أمر كذا ذكرسك يعني أدعوا إلى سبيل ربك بيا هرتشونك علامة فعل مضارع هات فعل أمر شوي بلى الله مجزوم علامة جزمه ده على مبني مبني بوش يعني يبنى فعل امر على ما يلزم به مضارعه باشا وينك دعوه تمر ما ازل